وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِن وَلَ مِنَةٍ إذَا قَضَم اللَّ وَررسولُهُ أَمْرًا أَكُونَ لَهُخيرَة إِذَا قَبَم الله وَرَشُولهُ أَمْرًا أَكُونَ لَهُخَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَعَصِلهَا وَرسُولهُ فَقَدِبَلَّ ضل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 كَلا يَكُونَ على المُؤمنِينَ حَرجِ لِكَلى يكُونَ على المُؤمننينَ حََج فيِي أَزواجِ ذِغ إِهِمْ إذَا قَضَو مِهُ النوطَرَا وَكَان أَممر اللهَّهِ مَصْرول مَا كانَ على الذِي مِن حَج في مَا فرَضَ اللههُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ إِسْلَامَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا الله